يقول ابن عباس في أثر الله يقول يأتي الناس يوم القيامة في المحشر فإذا بعجوز شمطاء زرقاء بادية انيابها امراه عجوز قبيحة الناس ينظرون إليها ويفرون منها ويتريدهم وهم يبتعدون عنها ويقولون لها إليك عني إليك عني ابتعدي عنا يقول ابن عباس فإذا بها تقول لهم أنا الدنيا التي كنتم علي تتقاتلون شفت الدنيا شون قبيحة هذه حقيقتها الدنيا في حقيقتها الله جعل ما عليها زينة لها لأنها ليست مزينة اصلا جعل ما عليها زينة المال والبنون تزين الدنيا وإلا في الدنيا في الحقيقة لا شيء يا أيها سو إن, ان وعد الله حق فلا تغرنكم فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور من اجل الدنيا تدسوا الناس من اجل هذه الدنيا والحياه الفانيه قتل الاخ اخاه من أجل هذه الدنيا الحقيرة قطع الابن أمه وعق والديه من أجل هذه الدنيا الحقيرة ترك بعض الناس أولاده ورماهم من أجل اموال من أجل هذه الدنيا كم هجر الأخ أخاه وكم فسد الناس وكم باعوا دينهم ولا تمدن عينيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه شفت الزرع لم يبدأ بالربيع أول ما ينزل المطر تبدأ النباتات الصح ولا لا فتشوف الدنيا تصير خضرة ما شاء الله ما أجمل الخضرة هذه فجأة بعد شهر شهرين آخر الشتاء بدأت تصفر فيضيق صدر الناس ما شاء الله كانت الأرض زينة جميلة خضراء بالمطر بدل صارت صفرة وبعد شوي صارت يابسة وتحطمت وجاءت الريح فأطارتها ورجعت الأرض ميتة مرة أخرى شفت هذا الانتقال أرض ميتة خضره صفرة صارت حطامه تر هذه هي الدنيا بس اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد شوف الناس حولك يا اما زواج اولاد يبون يتكاثرون فيهم او اموال يتفاخرون فيها وتكاثر في الأموال والأولاد شوفوا المثل كمثل غيث أعجب الكفار نباته مطر ينزل صير نبات الزراع يستنسون فيه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ترى هذه الدنيا اللي الأمم اليوم قاعدة تقاتل عليها هذه الدنيا حقيقتها اللي الناس هجرت الصلاة من أجلها هذه الدنيا اللي بعض الناس حتى القرآن ما يفتحه من أجلها هذه الدنيا التي من أجلها تقاطع الناس وتقاتل الناس وسفكت الدماء ونهبت الأموال وفسدت الأرض من أجل دنيا فانية وزائلة غر الناس بربهم وتركوا شريعة ربهم